كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سرق وقد زأى ر ق مَن أَرْضَانَ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ الْعَذَابَ فِيمَا يَصْنَعُ قال دين في وساء لهم يا من بقيات اقم لا يوم ما يَا تَخَافُ فَتُنَزِّهُ إِلَّا بِسُبْحَانَهُ نُعْلِمُ بِمَا يَقُولُونَ إِنْ كُنَّا أَمْسَنُ فِرْقًا إِلَّا بِتُمْ إِ إل